بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون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 لا شيء إلا عدنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوب وأرسلنا الرياح لواقح فأزلنا من السماء ما أنفسقناكم وما أنتم له بخازنين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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْءٍ صَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونَ وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبِلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ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 قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يخنط من رحمة ربه إلا الظالم فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّ لَمُنَجِّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا مُرَأَتَهُ قَدْ ضَرَّنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ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 فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أذبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 البنات إن كنتم فاعيلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون فأخذتهم الصيحة مشرقيين فجعلنا عليها سافلا وأمنرنا عليهم حجارة من سجى إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقين إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمامين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأقذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم وما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم